منابر حسينيه بصوت الرعدون يرز حسين كاظم ويا من ضايري حق ساكينه جيتي يا حسين جيتك لطالبيتي انت معين الجود للسائلين